بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه رسالة نافعة إن شاء الله. تتعلق باحوال القلوب ومقامات القلوب وإصلاحها وما ينبغي على العبد ان يقوم في قلبه لاجل اصلاح قلب أن يقوم في قلبه لأجل إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن هذا الباب ومما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا شديدا ألا تقصير شديد عند كثير من من ينتسب إلى الإسلام في القيام به هذا الأمر العظيم الذي حث عليه رسولنا صلى الله عليه واله وسلم ألا وهو إصلاح القلب والذي عليه مدار صلاح توحيد العبد لله تبارك وتعالى وعليه مدار صلاح اتباعه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ومدار صلاح التوحيد والعقيدة ومدار صلاح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على هذا القلب الذي من اعتنى به ساقه الله سبحانه وتعالى في طريق الحق وبصره بالحق وأيده بتأييد من عنده وثبته على الطريق ما دامت هذه الروح باقية في الجسد وقد قال الله سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سالني لاعطينه لا ولا إن استعادني لأعيذن فهذا الحديث العظيم فيه بيان ما تكفل الله سبحانه وتعالى به لعباده أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين قاموا بحق الله تبارك وتعالى فلهم التعييد والنصرة فالله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد فكما قال سبحانه كنت سمعه الذي يسمع به أي أنه سبحانه وتعالى يؤيد هذا السمع ويحفظ هذا السمع عما لا يريده سبحانه وبصره الذي يبصر به فإنه سبحانه وتعالى يجعل هذا البصر مبصرا للحق ولا يبصر إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى ويعينه سبحانه وتعالى على البصر في الحق ويده التي يبطش بها فلا يظلم ولا يفعل بهذه اليد ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى مرضات الله عز وجل وعلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وهكذا ومن المعلوم أن القيام بحق الله سبحانه وتعالى في توحيده عز وجل كما ذكرنا مداره على القيام باصلاح القلب فإن أهل الإيمان أيدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم الذي به ثبات العبد على توحيد الله سبحانه لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عظيما حكيما ويقول الله سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من الرب وويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين إلى غير ذلك من الايات التي فيها بيان تأييد الله عز وجل للعبد ونصرته سبحانه وتعالى لعبده بثبات قلبه على دينه سبحانه وتعالى وعلى مراده وعلى محبته عز وجل ويجعل في هذا القلب من العبادات التي فيها من صلاح الحال وصلاح المقام الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى ويحبه ويرضاه عز وجل ليكون العبد سائرا على طريق الله عز وجل وعلى مراد الله سبحانه وتعالى لا يزيغ عنه إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وباب الكلام على إصلاح القلوب مداره على ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فأما الأول فهو محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمحبة الله عليها مدار التوحيد ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليها مدار الاتباع له صلوات الله وسلامه عليه والثاني هو باب الولاء والبراء فيوالى أهل الإيمان ويعادى أهل الفسوق والطغيان وبذلك يسلم العبد من رفقاء السوء الذين يحرفونه عن طريق الله سبحانه ويكون مع الرفقاء الصالحين الذين يؤيدونه على طريق الحق إن شاء الله وأما الثالث ففي قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النام وهذا فيه لوازم كثيرة والتي منها كراهه أن يقع في شيء مما يخالف الأمر الأول والأمر الثاني محبة الله والرسول وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ومما يدخل في ذلك ومن لوازمه الكراهه في أن يقع العبد فيما يخالف محبة الله سبحانه وتعالى على العموم من الشرك أو غير ذلك وكذلك مما يتعلق بالوقوع في البدع والمهتثات مما يخالف ويعارض محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما يعارض الولاء لأهل الإيمان فإنه يعادي يوالي أهل الإيمان ويحبهم ويصير ويسير على طريقتهم وإلى آخر ذلك مما يتعلق تحت هذا الأصل العظيم فهذه الأمور الثلاثه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الأمور التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها لاجل صلاح قلبه وليتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا إن في الجسد مضغه إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والله سبحانه وتعالى جعل للعبد علامات يتعرف بها على صلاح قلبه ومن أعظم تلك العلامات ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويقول سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلوبه ففي ذكر الله عز وجل وذكر توحيده تصلح هذه القلوب وتفرح هذه القلوب وهذه الصدور وتنشرح فتنشرح هذه الصدور لذكر الله سبحانه وتعالى ولتوحيده عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن علاماتها تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك قوله سبحانه وتعالى افلا يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فمن علامات قلوب الصالحين أنهم يعقلون بهذه القلوب ويتدبرون ويتفكرون فيما جعله الله سبحانه وتعالى من الآيات الشرعية والآيات, والآيات الكونية وإذا دم الله سبحانه وتعالى ما في مقابل ذلك فقال سبحانه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 وقد صنف أهل العلم فيما يتعلق بإصلاح القلوب المصنفات الكثيرة المعروفة والتي لعل من أول ما بلغنا ووصل إلينا منها كتاب الرعاية وإن كان مؤلفه كان معروفا بشيء من الانحراف والزين وهو الحالة المحاسبي فلعل ما كتبه في كتابه الرعاية هو أول ما وصل إلينا من الكتب التي تعلقت في إصلاح القلوب وكذلك مما جاء في إصلاح القلوب ما كتبه أهل الحديث في ضمن كتب الحديث كما في صحيح البخاري كتاب الرقاق، وكذلك في صحيح مسلم قد جعل فيه الجنة والنار وغير ذلك من الكتب التي تتعلق في إصلاح القلوب كذلك ألف جمع من أهل العلم كتب الزهد كما ألف الإمام, الإمام أحمد وكذلك أبو داود وكذلك وكيع بن جراح وكذلك ابن المبارك وكذلك البيهقي وأسد بن موسى وغيرهم كثير من أهل العلم الذين ألفوا في الزهد وجعلوا كتبا في. بيان معنى الزهد وما يتعلق به وهو يدور على إصلاح القلوب وإصلاح الجوارح التي تتعلق اعمالها بصلاح القلوب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين كانت لهم أحوال مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يعتنون عناية كبيرة بصلاح قلوبهم وإصلاح قلوبهم ولذلك كانت لهم علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى فهما وتعلما وتدبرا وتفكرا وكانوا يربون الصبية الصغار من أول نشئهم على الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى والتوحيد وربط التوحيد بالأثر الذي ينبغي على العبد أن يكون في عمله لله تبارك وتعالى فإن غاية ما يكون للعبد من بعد أن يعتني بصلاح قلبه أن يقوم العمل في جوارحه بما يقتضيه صلاح القلب فإن أهل السنة كما هو معلوم لهم مقال فيما يتعلق بالتلازم بين الظاهر والباطن, والباطن. فهناك تلازم بين الظاهر والباطن فإذا صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد الباطن فسد الظاهر وهذا كما أسرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغح إذا صلحك صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وهي القلب وهذه الرسالة التي بين ايدينا لمؤلفها الإمام شيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى رحمة واسعة هي من الرسائل التي اعتنت بهذا الجانب لسؤال ورد إلى شيخ الاسلام لتيميه أو طلب ورد إليه من أحد من عز عليه أو قال من أوجب الله حقه من أهل الإيمان كما قال رحمه الله تعالى من الذين لم يسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لا يجيب سؤالهم وأن لا يكتب إليهم بما يتعلق بهذا الأمر العظيم فكتب هذه الرسالة العظيمة النافعة التي تتعلق بأعمال القلوب وإصلاح القلوب وهي كما ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الدرية أن اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية اسمها التحفة العراقية في الأعمال, في الأعمال القلبية فهذه الرسالة من مسمها ومن عنوانها تتعلق بها القلبية ك. المحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى غير ذلك من الأعمال القلبي التي ينبغي على العبد أن يعتني بها وكيف للعبد أن يصل بهذه الأعمال إلى درجة الكمال أو أن يصل بنفسه إلى ما يكون فيه خلاص نفسه وخلاص روحه من ما يتعلق بخلاف أمر الله عز وجل وخلاف مراد الله تبارك وتعالى وكذلك أن يكون العبد على الطريق الصحيح ويتخلص من الطرق البدعيه التي فيها خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من, من وقع في خلاف مراد الله تبارك وتعالى كما هو حال كثير من أهل البدع الذين غلوا في جانب في هذا الجانب فوقعوا في شفحات وفي ضلالات عظيمه خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ومراده كما في فعل ولات المتصوفه الذين جعلوا او وصل بهم الحد الى الغلو في الله في في جعلهم لعقيده الاتحاد الغلو في جعلهم الاتحاد في بهذا الذي على وهو ما يتعلق بالفناء وما يتعلق بما يسمى بالإصطلام ونحو ذلك تدرجوا في ذلك إلى أن وصلوا إلى أن جعلوا المعبود ربا وجعلوا الرب معبدا وجعلوا عقيدة الاتحاد العقيدة الفاجرة الكفرية التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة تتعلق لإصلاح هذه الجوانب وما يتعلق بصلاح حال العبد وصلاح مراده لله تبارك وتعالى طيب نبدأ إن شاء الله قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التفة العراقية قال رحمه الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض أو بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتب معذرة واستكتبها وكل منا عجلان معذرة فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأذان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات أقول هذه المقدمة التي ذكرها واستفتح فيها رحمه الله تعالى بخطبة الحاجة بدأها بخطبه الحاجة المعروفة التي كان يفتتح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبه ومجالسه صلوات الله وسلامه عليه ثم بين مراده من تأليف هذه الرسالة هذه الرسالة العظيمة النافعة فقال فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين ذكر رحمه الله تعالى أن أعمال القلوب قد تسمى, بالمقامات والأحوال قد تسمى بالمقامات والأحوال طبعا من باب الفائدة أول نذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك تلميذ ابن القيم مع عنايتهم الشديدة بالفاضي أهل السنة وما ورد عن أهل السنة من الألفاظ والقواعد فإنهم قد يذكرون أحيانا شيئا من الألفاظ التي وردت على ألسنة بعض المتصوفة ولكنهم يشرحونها ويبينون المراد فيها مرادا على طريق السنة يكون التوضيح والشرح على طريق السنة وذلك أن مثل هذه الألفاظ قد تكون اشتهرت وانتشرت وعرفت عند عامة أهل العلم وعند عامة الناس ولكن كان لها استعمال في جانب من بعض أهل البدع وكان لها استعمال آخر من بعض أهل السنة فلما انتشرت هذه الألفاظ بين أهل العلم وبين عامة الناس كان استعمالها سائغا من هذا الجال قال التي قد تسمى المقامات والأحوال المقامات يراد بها ما يقوم بقلب العبد يراد بها ما يقوم بقلب العبد فهو ينتقل من مقام إلى مقام إما إلى مقام أعلى منه وإما إلى مقام أدنى منه وهذا بحسب ما يكون في قلب العبد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده والإفلاس له سبحانه والأحوال مما يحل في قلب العبد مما يحل في قلب العبد فيحل في قلبه شيء من الإيمان من الصبر من الشكر ومن غير ذلك من العبادات القلبية ومن التوكل ونحو ذلك فالعبد له في قلبه مقامات وله في قلبه أحوال فينتقل من حال إلى حال أو مما يحل في قلبه من عبادة إلى عبادة وذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة أو ذكر هنا أنها من أصول الإيمان وقواعد الدين فسوف يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصول الإيمان وذلك أن القلوب عليها مدار توحيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا وذلك يكون بمحبة الله عز وجل وعليها مدار الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أمثلة على ذلك بمحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك وهذه الذي ذكرها هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله لو تأملتها وجدتها عبادات قائمة بقلب العبد وهي من العبادات التي ينبغي على العبد أن يقوم بحقها لله سبحانه وتعالى وليس يعني هذا أن الشكر لا يقوم بالأركان لكن أصل الشكر يكون بالقلب. ولا يعني ذلك أن الصبر لا يكون بالجوارح والأركان لكن نقول أن أصل الصبر يكون مقامه في القلب وكذلك الخوف والرجاء إلى آخر ذلك ثم قال رحمه الله فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المامورين في الأصل باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب حق والتارك حق للمحرم والمكروه وهنا لو تاملت أن الظالم هو لنفسه هو من كان عنده شيء من المعاصي والذنوب وأما المقتصد فهو الذي يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ويترك ما نهى الله عنه ثم لا يزيد على ذلك ثم لا يزيد على ذلك بفعل المستحبات وبترك المكروهات، وأما السابق بالخيرات فهو المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب فهو زاد على الواجب فعل المستحب قال والتارك للمحرم والمكروه فزاد على ترك المحرم تركه للمكروه وهنا يضيف بعض أهل العلم إلى ذلك امرا مهمما وهو ترك فضول المباحات ترك فضول المباحات وهو من اعظم القربات لله سبحانه وتعالى فان العبد اذا اعتاد فعل المباحات العبد اذا اعتاد فعل المباحات فانه إذا اعتاد العبد فعل المباحات فإنه يفتح على نفسه بريد للمعاصي، وأهل العلم يقولون المباحات بريد المعاصي كما أن المعاصي بريد الكفر والشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذلك أن العبد لا يزال يسترسل في المباحات حتى يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى ولا يزال يسترسل في محرمات حتى يقع في الكفر بالله عز وجل عياذ بالله تبارك وتعالى قال رحمه الله وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك وكل من الصنفير المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هنا أشار رحمه الله تعالى إلى مسألة وقضية مهمة لكي لا ينقضح في ذهن السامع والقارئ أمر لم يرده رحمه الله تعالى وليس بمراد في كلام الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى في آية ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال وإن كان كل من المقتصد والسابق والآن الكلام على الصنف الثاني والثالث قد يكون له ذنوب تبحى عنه فليعني أن السابق بالخيرات لم يأتي بذنب ابدا بل بد بطبيعة البشرية أن يكون له شيء من الذنوب كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون قال إما بتوبة قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ناحيه وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك ثم أشار إلى قضية مهمة وهي أن كل من الصنفين المقتصدين والسابقين هم من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلما قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى وتركوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى كانوا من أولياء الله تبارك وتعالى فإنما زاد على الواجب وما نقص عن ترك المحرم أو ما زاد على ترك المحرم أيضا فهو مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ولا شك ولكن لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده فمن قام بأمر الله سبحانه وتعالى فقد قام الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه لذلك يقول هنا فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وخاص وهم السابقون وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحمه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولا إن سألني لأعطينا ولا إن استعاذني لأعيدنا وما ترددت وما تردد عن شيء أنا فاعله ترددي عن قضي نفس عفز المؤمن ليكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه قال رحمه الله: واما الظالم لنفسه من أهل الايمان فمعه من ولايه الله بقدر ايمانه وتقوى كما معه من ضد ذلك من ضد ذلك بقدر فجوره اذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضيه للثواب والسيئات المقتضيه للعطاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهذا واضح في أن الظالم لنفسه من أهل الإيمان فإنه ولا بد أن يكون معه من ولاية الله سبحانه وتعالى ومن توحيد الله عز وجل ومن القيام بأمر الله تبارك وتعالى من الإيمان والإسلام والإحسان مما أراده, مما أراده الله سبحانه وتعالى ومما لا يقوم إيمانه إلا به فهذا لابد منه إذ الشخص الواحد كما يقول قد يجتمع فيه الحسنات المقتضيه للثواب والسيئات المقتضيه للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب فكيف يمكن أن يثاب ويعاقب يثاب إذا كان في الآخرة فإنه قد يعاقب اولا ابتداء قد يعاقب ابتداء بدخول النار ثم يثاب بعد ذلك بدخوله للجنة ثم يثاب بعد ذلك بدخوله للجنة قال وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأما القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات بل من أتيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه في مواضعه فإن الخوارج أقول فإن الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود أهل المعاصي في النار وهو يقتضي تكفيرهم والحكم عليهم بالخروج والمروق من الملة فيحكمون على أهل الكبائر بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهذا مبني على على ما يتعلق بباب الأسماء والأحكام وكذلك على ما يتعلق بإنكار الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار الشفاعة لغيره كشفاعة الملائكة وشفاعه الصالحين وغير ذلك من الشفاعات المبسوطة في موضعها أو المعروفة قال رحمه الله وينبني على هذا أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر ايمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم فاتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعه ونفاق ومسخوطا عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتم لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد قال وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح تمرق مارقه على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أقول هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بما يتعلق اهل المعاصي وأن أهل المعاصي قد يكون عندهم نوع من الإيمان أن أهل المعاصي من أهل الإيمان قد يكون عندهم نوع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى من المسلمين قد يكون عندهم نوع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي اوثق عرى الإيمان فليس يعني قيام العبد بشيء من المعاصي وبشيء من الذنوب أنه لا يقوم في قلبه محبة لله تبارك وتعالى ولا محبه للرسول صلى الله عليه وسلم بل انه قد يكون مع وجود المعصيه ووجود الذنب قد يكون في قلبه من الإيمان بالله تبارك وتعالى ما يقتضي عفران الله سبحانه وتعالى لذنوبه ما يقتضي أفران الله سبحانه وتعالى لذنوبه وهذه مسألة عظيمه مهمه يغفل عنها كثير من الناس قد يغفل عنها العبد فيصيبه نوع من القنوط أو يغفل عنها العبد فيصيبه نوع من فيصيبه نوع من الغرور بأعماله التي قد يعملها إذا ما رأى عاصيا لله تبارك وتعالى وواقعا في الدم والعياذ بالله عز وجل فيهم بقي للعبد أن يضبط مثل هذه المسائل المهمة العظيمة التي لها أثر عظيم في إيمان العبد ولها أثر عظيم في قيام العبد بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل على ذلك بذكر الخوارج وأنهم رغم قراءتهم للقرآن وكثرة صلاتهم وقيامهم ومع ذلك فإنهم كانوا مسخوطين من الله سبحانه وتعالى مبغوضين إليه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم وأن في قتلهم وأخبر أن في قتلهم اجرا عظيما لمن قتلهم يوم القيامة بل قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من قتلهم أو قتلوه قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعه أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعه لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، ومعنى قولهم إن البدعه لا يتاب منها؟ ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمل قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بان فعله سيء ليتوب منه او بانه ترك حسنا مامورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب وهذه قضية مهمة وهذه الفقرة قد حوت على مسألتين وقضيتين مهمتين الأولى فيما يتعلق بأن البدعة أحب إلى ابليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها فإن العبد إذا رأى فأمر حسنا من الأمور التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى واستحسنها فإنه يلزمها ويواضب عليها ويفعلها وإذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع وذلك أن العبد قد يستحسن أمرا لم يرده الله سبحانه وتعالى ولا أراده رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فإنه مع ذلك يفعله استحسانا من عند نفسه فيشرع في دين الله سبحانه وتعالى أمرا لم يشرعه الله تبارك وتعالى أم شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله والأمر الآخر الذي اختوت عليه هذه الفقرة ما يتعلق بأن العبد إذا أراد أن يتوب فإن أول طريق التوبة أن يعلم بأن فعله غير مراد وأن فعله غير محبوب فإذا علم أن فعله غير مراد وغير محبوب فإن هذا أول ما يقود إلى ترك ذلك الفعل الذي لم يريده الله عز وجل والذي هو مسخوط أو مكروه مبغوض عند الله تبارك وتعالى يقول رحمه الله ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف, وطوائف من أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علم فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وقال تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم وقال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم قال وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة يقول رحمه الله تعالى ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة لأن يهديها الله ويرشده أي أن هذا الذي وقع في البدعه واستحسنها وشرعها فإن توبته ممكنة برغم قول أهل العلم إن البدعة لا يتاب منها فإن التوبة ممكنة فإن التوبة ممكنة واقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فإن العبد تحصل منه التوبة إذا أراد الله سبحانه وتعالى التوبة عليه كما قال الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا فأول الأمر أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد للتوبة وثاني الأمر أن, أو أول الأمر أن يرشده الله سبحانه وتعالى للتوبة والثاني أن يوفقه الله سبحانه وتعالى عليها أو إليها ويثبته عليها سبحانه وتعالى يقول كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال ولازم هذا يحصل بأمر مهم ألا وهو في قوله رحمه الله تعالى وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه وهذا يكون بان يتبع من الحق ما علم فإن العبد قد يقوم في قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصدق له والإخلاص ما يكون سببا لهدايته من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يجازي أهل الإيمان والصلاة بالخير والهداية والسداد والرشاد، فإذا قام الحق فإذا قام العبد بشيء من الحق الذي يعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على على قيامه بهذا الحق وعلى إخلاصه. و قصده ومراده لله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يهديه في غير هذا الحق الذي قام به كما قال رحمه الله تعالى هنا فمن عمل بما علم أو الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى فزادهم الله سبحانه وتعالى هدى لأجل هدايته وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يثبتهم سبحانه وتعالى لفعلهم ما أمروا به ما يوعظون به يعني ما يؤمرون به وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيما ولهديناهم سراطا مستقيمة فالله سبحانه وتعالى يهديهم ويزيدهم هداية على هداية وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم فيضاعف الله سبحانه وتعالى لهم من الأجر والمثوبه كفلين فيجعل لهم ضعفين من الأجر والمثوبه ويقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فلأجل إيمانهم أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظلمات البدع ومن ظلمات المعاصي إلى نور الهداية ونور الطاعة ونور السنة وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب والنور المبين جعله سبحانه وتعالى هداية لمن اتبع رضوانه ولذلك كان هذا الكتاب ضلالا على من لم يتبع رضوان الله سبحانه وتعالى وكان سببا في عدم سماعهم لقول الله عز وجل كما ذكرنا في سابق الآيات وإذا ذكر الله وحده بسمعزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم, إذا هم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن الذين أظلهم الله سبحانه وتعالى على علم فإنهم تصريفهم الآيات ولا يزيدهم كتاب الله عز وجل إلا ضلالا وفجورا وبعدا عن الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لي ولكم بالصالحات والله أعلى وأعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين